بسم الله الرحمن الرحيم هل تاعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من فَاتَيْنَا مَشَاجَّ النَّبْتَ لِفَجَعَلْنَاهُ سَمْعًا ضَيْرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا إِنَّ للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله الله يفجرنها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم واسى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 شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كحسا كان مزاجها زنجبيلا عينا لا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مقلبون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضرا وإستبرق وحلوا أساورا فرطة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع من ملوك فورا، وذكر اسم ربك البكرة وأصيلة، ومن الليل فسجد له وسبح له ليل إنها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 من هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب